إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولداً لصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار وَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَْرضَ بِالحَّ يكَِّر الليلى عَ النَّهَارِ وَيُكَّر النَّهارَ على الليْلِ وَسَخخَرَ الشَّممسَ وَالقَمَر وَسَخخَرَ الشَّممسَ وَالْقَمَرَ كلُّ يَجرْرِي لِأَجَلم مُسََّ أَلهُ العزيِيزُ الْ الغَفَّ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 والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه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 ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ذَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يُهَيِّجُهُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ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 ان الله الا افر ايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل بنكاشفات ضره او ارادني برحمته او ارادني برحمه هل هم ممسكات رحمته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 اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُؤَخِّرُ الْأُخْرَى وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أجل مسمى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 قُلَِّهُ فاطِرَ السَّمواتِ وَالْأَرضِ عَِمَ الْ الغَبِ والشَّهادَةِ أَنْ تتتحكُم بَيْنَ عبادِكَ فِي مَا كانَوا فِيهِ يَختْتَلِفُون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 ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إِلَّا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون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 قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها